9. استمع إلى الحوار ثم اقرأه وتحدث عنه مع أصدقائك الأسوة الحسنة السلام عليكم وعليكم السلام اليوم سنتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتعلم أخلاقه وصفاته لأن الله أمرنا بالاقتداء به. الآن من يستطيع أن يتكلم عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حمزة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقاً لذلك هو أسوة حسنة لنا. عائشة كان رسول الله يحافظ على صلة الرحيم. بتول. وكان يكرم الضيوف ويساعد الفقراء والمساكين ويجلس معهم علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرضى ويتكلم مع الناس بلطف وابتسامة دائما أمين كان خلقه القرآن كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم آكف كان يظهر الاحترام لكبار السن والرفق بالأطفال مريم كان معروفا بأمانته وأدبه أحسنتم ويجب علينا أحياء السنة الرسول وأن نتخذه قدوة لنا لأنه إنسان كامل وصادق وعادل ورحيم قبل النبوة وبعدها